مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ إِ دَ اللهَّهِ فَوزًَا عَظينَ وَيُعَذذِبَ الْمُنافِقينَ وَْمُنَافِقاتِ وَالْمُشِكينَ وَالْمُشِكَات الظَّ مِينَ بِالناهِ الظَنَّ السَّ عَلَيهِمْ دائرة السوء وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَنَهَانَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل